كل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا كل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوء ان او اراد بكم رحمه قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوء ان او اراد بكم ولا يجدون لهم من دون الله وليا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 ولا يأتون الباسا الا قليلا ولا يأتون الباسا قليلا اشحه عليكم اشحه نعرف فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا جاء خوفا انتم ام هون اليك تدور اعينهم كالن يغشى عليهم من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحه على الخيط اذا ذهب الخوف سلقوكم بالسانت حداد اشحه على الخيط أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرًا وكان على الله يسيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كان فيكم ما قاتنوا إلا قليلا ولو لقد كان ل في صول الله أسوَة حسنَة لمم كان يبضُ الله واليوممآخر وَذكَر الله ككثير لقد الله أسوة وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادهم الا ايمانا وتسليما وما زادهم الا ايمانا وتسليما